فكون حالك لو علمت يقينا ان الله يحبك فالطاعة سبب لمحبة الرب للعبد الطاعة سبب لتفريس الهم والغم والكرم والشدائد من اعظم بركات الطاعة يا اخواتي ويا اخواني ان الطاعة سبب لحسن الخاتمة لقد اجر الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعت عليه والله لقد اتصلت علي سيدة مغسلة مغسلة اتصلت علي بالهاتف يا شيخ سامحني أنا أمام موقف حرج أنا أغسل الآن مسلمة وأمام موقف غريب يمر علي لاول مرة مع أنني أغسل الأموات من سنوات قلت تفضلي يا أختي قالت المرأة التي سأغسلها الآن وضعت يدها اليمنى على كف يدها اليسرى على صدرها كهيئتي في الصلاة وحاولت أن أنزع يدها اليمنى من فوق اليسرى فلم أستطع لا أستطيع قلت الله أكبر هل عندك أحد في البيت قالت نعم أخت هذه المرأة التي توفيت قلت اعطنيها فتكلمت مع اختها قلت يا اخت كيف ماتت اختك قالت ماتت وهي تصلي تقرأ القرآن وتبكي قلت نعم هكذا لا يمكن ابدا الا ان يكون ذلك كذلك فقلت للاخت المغسلة تتركيها هكذا وقص الملابس بالمقص ودعي يدها اليمنى على ظهر يدها اليسرى على صدرها وغسليها وهي على هذا الحال وكفنيها وهي على هذا الحال لأنها ستبعث على هذا الحال كما قال سيد الرجال محمد يبعث كل عبد على ما مات عليه وغسلتها وبعد ساعتين تقريبا تتصل بي سامحني أمام موقف آخر قلت ما هو موقف غريب جدا قالت لي الكفن الكفن طويل جدا فيه زيادة اكثر من متر ونص فيه زيادة في قماش الكفن تزيد على متر ونص من القماش فهل اقص هذه الزيادة ام ماذا اصنع فقلت اعطني اختها فاعطتني اختها قلت اختي هل تذكرين دعوة معينة كانت تكثر اختك منها قالت نعم كان لها دعوة غريبة جدا كنا نستغربها فقلت ماذا كانت تقول فقالت في هذه المراه فلاحه عاديه جدا أم من امهاتنا الطيبات قالت في كانت تدعو وتقول يا رب استر لي يوم موتي واجعل كفني زايد يا رب استر يوم موتي واجعل كفني زايد فجاء الكفن زائدا على غير العالم من الذي قص هذا الكفن الله اعلم من الذي أتى به إليها الله أعلم لكنها استجابة من الله لهذه السيدة التقية النقية الفاضلة فالطاعة سبب لحسن الخاتمة والمعصية سبب لسوء الخاتمة عفا لله وإياكم من سوء الخاتمة